أعوذ بالله من الشيطان الجين واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تاخر فلا إثم عليه لمن استقع واتقوا الله واعلموا أنكم ليه تخشرون ومن الناس حياة بهز حياة ومن الناس من يُعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعاق الأرض ليُسد فيها ويُورِك الحرق والنص والله لا يُطِذُّ الفساد وإذا قيل لأُتَّقِ الله أخذتُ العزة بالهكم الحسن جهنم ولا بسلم هذا. <تصفيق> وذكر الله قال سبحانه على وجوهه ولحج أيا كذع جراء. وذكر الله إلهي قصة في أيام ما لم تحرض معذجة أو ترسن ما لم ترسن. إلهي قصة سبحانه وتعالى و سدد الله وجهك تانبسا مارنكا ديكا بل بايام تشيش مر كو سدد الله الله ورسولك عليه الصلاه والسلام ايام اكل وشرب وذكر الله لما صومه ونالنا وحلوا او لعابه او صلى الله عليه وسلم مركب حجي و ضما له غو غو اي او مالك انا حاس انا راح اقبلك الله سبحانه وتعالى الهي الذكر دي صباديه عيادات ما او كره اذكار بالاخريان صوم او ما قال إلا يباله خصوصا سبحانه وتعالى إلهي يجي كوتان يالي هذا هو كبر يهينه كعب الله أيها الحلوة كما إذا تصفى إياه كارون مرك الله سبحانه وتعالى فيذكر الله في جيده يذكر كلامه خص إله في أيام ما المدح معدودات أو ترسان فمن روى تعجلت دقة في يومين لا مال markii 14ka iyo 15ka oo bariyo nino maalinki 13ka adoo iska tago oo uu anta لمن روح ويروح عند الباب ينتقى الهي تعب صدوه رعدوه هذا الهي تعب صدوه يمر والبوش دبابي لكن روح الهي تعب صدوه سبحانه وتعالى روض وعب نانطاي يو حضر البانطاي إن صدها مع الموتر لما يتسك واتقوا الله الهي تعب صدوه مسلمين طهو واعلموا عجادة أنكم يدينكم إليه رب حقي ستخشرونا إلا يدين سوى الشرم يوش إن هذا الهي يقول سايمان أقصى أرواح سن قيام الله، أو إذا العبية أو إذا النكرية أو إذا النركية، كذا ومن الناس بترك حكميده، من رغب كمده، يرجو كوفيات علينا، قل جعلت أنا يسوع، هذا الكيسة في الحياة الدنيا، نرش عدوم، هذا الكوفاة ضيع وهذا المعان، هو الجعل يحي، خاصة نبلو غبر غذاء ومنافع، ويشت الله. إلهي ومرخاتيك يرينيه ما في قلبي هو على قلبي ليس كجرة وحولان إلهي وحيوبي ومرخاتي كيح قلب يعرف خيرون الكميديين وهو عن عرب كشرة قلبي وقلبي يبجي ساسعينيه وهو يسوي ألد الخصام ومدد على جميعه ألد يحويه أشتب ودد يسمير عليك الخصام تنوى الضد ومدد هذا أبي يقع نفسه الله مرموه عليه سبحانه وتعالى الله بضعه و هذا كان يشدعي حي دهان مفترين تو حي كسر بك تعاذا أخمس ابن الشريق من أبي جريعه كمدعب قاله بوهولي هو قريشة من كانت النبي هو مركزه يريد إلهي بن مركم مجال المدينة كت جايو حاجة كل هاي الهايان ضد مسلمين أو بيعرفون ضد شيء جيلي ضميرناش مجال بشر اتفاقين تبيه كل هاي مر كان سالفة كبيرة مر كعام لكن صابتو من كان سعيد ومن الناس وحكم لها من هو حكم لها يعجبوك عج على سنو عجب علينا قولوا هذا الكيس في الحياة الدنيا هذا المعاملة فاضية مسلم بناهاي موعم بناهاي لا إذا جعلها رسول كان جعلها لين تنا جعلها جعله وكساس أيوه لهي قولوا فل ويشد الله إلهي ومن خاتك هذا ومن خاتك ذرينا يا مال شغل بي وحقلبي سووا جراو لهي إلهي فروبي قلب غير حيوي وحنا عربي كشر يكود جراو ساس لهي هو يسول أرادوا خسامة دوت عرضه رسول خميس الله ورجال الحديث كيام مسلم وليه أبقى دول إجارة الله على ذو خصوه يا رسول وعا كان وقلوه إلهي رقوا وقلونا عليها وقلونا عليها صوحة ضوضة بلان حدنا الله قبلنا حقا نصر دبعيني قرص الله قمنا ربها وإلا تولى ماكو جيت ترى وقاسك ما يقوله ساعة في العادة دولك دهيسة ليس في فيها دولك إلهي الوعى waydii le kaow baa doon yaharfa beera iyo wa naxlah xoolaha xayawaan soo baa iyo naxli waxa basho number la wa farcaneys bala walba wallahi ilaahay laa yixum majal fasaad waxa dulka siyaadiyo واذا يعرج لساوه دولك يا بركالي ايكا غضاي خير واذا تولى وكاسنه عاص هاي رقصه وظراء مركز يبتلو ساعة وصعانه يا في الارض دولتا لحيسا اليوشيدا فيها ساوه دولك هو فساد يوه بلايه وقصة مأيوه ويوريك اوه بابيه الحيوان والله لا يحضر الفساد واذا قيل اللي هو ماكس اللي قلوه اتاق الله او فساد تجود أو دون تهذيل أو حيوان كالين او منافق نواة ويا قلبك عرض كل شيء جنسي قلبك على دو كجرو جواره على كم وقط مكثان لو عجول لون آخره على طواني سأل حدة شنتاب مش وين سيني وفي التميم أنا جو حبرة أنا غير حبرة أنا صاصة أنا مال قبيان أنا ملاحة شاب وروحه سوا إني كراه لا صدقهاي. أذوب بين ذك من عار. هو رح إلى ينسيه. إن عملها كوك بروي. وذاك استوى يستوى عدل وعديه. هذا لا صدقه الله له. ما ناديه الوحيد شعري. ما ناديه الوحيد شعري. الله إلى كعصف. إلى سبحانه وتعالى أمرك استقال. وعو خرب كحد. أخذ العزة. يسلي وين الضاقوان يو. سنتاج بالقوانين. بالاسم الإصابة لاسم الدم دليل ويضرب القلب ليس الدم كبير وروحه برأيك كبير في الآخر ره كبير. فيحسب الروح نوعها كاسيس جهنم. نار تصفق رمباري سبحانه. هالكاسيس راي تجاري بدنك. يدون كأنتم تدون عجل وواحد واحد نار بسون شروح عصب. نار أو بصلون. واحد جول كون مغطى أو بصلون جول لا ومن جهنمه هذا ومن فوق غواش ايلي نار طق قرن ولاغه وين يا روح النار تغلى قور سنه وا لو غبرياو نعول ميرو كجستا نريد له ومن النصر نثيرا يشكر جوي وعادت كانا مبا منصور يشتري ابنيه او غلا نفسه نفسي شي وغلاها ابتغاء مرضات الله سوا ذا الى يطلب يوم الى يوم كره الى ضربت inu neefti soo baxnayayoo maal kii iska dhaaf leeftiisu ka dhigaya badeeco oo ilaayay dadkii wiilayay si uu ilaayay u garaano janada uu galay balaa raxay uu kale soo yimid yah iska le dadka inuu saaku kale duwa allah subhanahu wa taala ina ilaahay in badan marka baridaal rabaa waraaday weyn sita wax inuu ka darto ان لا يكفر سبحانه وتعالى شر خ... شر خير ك نعيب فيه قلب يعليه سبحانه وتعالى الجعيب ايضا اليوم وهي كسو دغتاي بيد المسينتو جاي آه... سهيد ابن سنان اكون من عجيب عمر وصاحب له رضي الله عنه واردا مركو دنتاي سوولد ياغوويه وا صاحبها بو بولا عمر ربي الله لا يمكنك شيء اهدي اهدي سونا واجه على ايوه سجع على عين مالك كاسي قريش موسى كده لنا هالرمبو هايو وقال لسوء دولوية وقال العبدان صويت هالكا مكو يميد تجار ايوك قريش واربا ومبياش متى الهيجون ايوه سعاب الهيجون ايوه واكيد لون دين حتى اكوا قريش شيء ya nuujiyo le tiilay wuxuu amarka nin jeeshi oo aadana aad ma ku jiro day ka soo waxay dhahan adiga oo faqiran oo dhaxdana qani ku noqotay miir cabdanayna cadawga nag u heeyay soo badisow inta wa tagalama yawaan taqaan san sheeshka wa qaan anu deyar baranaynaad tok lekin taan noor haye la i qow وريته وشغالك يا هالك يا هالك يا سيلم وايكاري انساكو صلى الله عليه وسلم في صالح التجاره يا سي هي هذه البيع يا سني كيف كانه وفايني فايلا طلب تشهير رسول الله لكن وعام روحه الى النفسيه قرقيه درفي انه الى الله يسهل وامران الناس يشتري روح كمدا من روح يشتري يدي ايه نفسه ابتاع عمل جات النفس سوا قلاي محور ربا ان ولله تعالى نقول قد مع القيم الاذ بالله الجندي جهش ادون كان ما او نصل هسه والله الهي روف ومن قلنا حارث قطر طامبل بالعباد الجومين الهي ومن حارث رواضمي او الهيادو باونتاو ساقوا نفته ta ugu naxayso oo wa soo jeedoo oo ilaan go'aalka geeyo in maftoora ay raqees ka dhigan yaa ilaa binaa amam ilaahay rasuulka radakr noeyo udkhuro qara fil ilm islaam kaafatan damaanadi islaamka qayla qalan qaybna ka ketey damaanadi islaamka wa qabada waxa muslim kaow yaa muslimiin taaw ma هو أجزان ما قنكر وقائمنا لقد تكرى قائمنا لقا ننكر إسلام كوالقار قوالي سبحانه وتعالى كله يتقرع قائمة كتا قيل وكان سوما ريناك فما جزاؤ ما أتومنون ببعض الكتاب وتكفرنا فما جزاؤ ما يفعل ذلك منكم إلا خيجين في الحياة الدينة قلوا عظمها صلاة من فكان هو صوم اياه هو حجيه لكن شرعان إن ضدك اللوحك وموظر الإسلام كموس هو شرعان إن أسلوحك يعني الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله يا إسكالة إن سلو عابلوا واحكا السوق والروح والصمين والنقو السميئو الله سبحانه وتعالى يا إيه ومن لم يحكم بما انزل الله فهرائكم الكافرون <تصفيق> مركا إسلام كالقايد إن القاعدة قاعدنا هذا كالتكتب لو حبقه طريق ما يشبه قو قاعده ان تنادي داو ما يفعل ذلك من كل اخرجه في السلم المكاف السلامه ولا قلق ولا قاطق عمل فرح كتاب كاي السنه فريان ينفريان وعيدا قاد وايدن كرهيان كولد حرب ساسؤال الى سبحانه وتعالى ورثه الراعينه قدوه الشيطان الشيطان كودوينت اسلامك قيم الله لقاته لو عالم بلا قيمه لغتره هو ود الشيطان الشيطان مره وحا هو قرخي قائس رانك ولاقاد إن وشهدان لكم منكم عدون بريدية مورين العبد نار بالربمان اللي من جريء هنا يدري هزبو ليكونوا مركشة دان كرائعين أي سلام كوالقاد فإن جلالكم هديع الله حتان قسم بر حتان إن بعد ما جاءتكم أن تيرين تتشد البينات آيات عد عبد فعلموا أجاب عبد حق كل حتان وجرم طارق قسم بر حتان أن الله عزيز غارب الجهيو إن ذنكار الجهيو إلى إلهي أعوذ إلي وكاري فاصلي لله سبحانه وتعالى حكيم مقفوه روحه المنين إلى سبحانه وتعالى وهو صلاي في مئذ تقوى علينا لا يقيم هي قول وحا ولاه إلى الله وإياقنا وحكيم رب سبحانه وتعالى إنكم مقفوه واعد الناشي لشعبه او سوش القيصة معاصية الدول مري هاذا داو حاوهين الى عقابة عدابو فان جلالتم عدى عدى عدى سنبرحتان و تقلل حتان الاسلامة عندما جاهدكم البيانات يضاي ايات على العلمية و انت كتابكم الى السودية و رسولكم صوت الى عدى تقلل حتان جاه البناه و لقاييرهم هاي الى السمح الوكسية بصر موكسية مقل موكسية وعب موكسية مركز الدين تقدمت كوفيه وبرك ويبقى مركز الدين تقدمت كوفيه وبرك ويبقى مركز الدين تقدمت كوفيه وبرك ويبقى فإن ذاتهم بعد ما جاءتكم البينات فعلم وانا لها عجيب هل ينظرون دادكم ميه السبايا إلا أن ياسيهم الله وإلهي ويما دمه ليهن في ظلل حرار تحوضون بإلهي ويما دمهن من الغمامة الضرورة قيامه المحكرة السنبالي وعظنا ووقت فروق ووقتنا هدى نجو من هذا وقت عياد النسوي بكتبه وإلى إلى القيامة أن بايزنا حتى وحكة الماء فطول النسوي ذيك سقيامة هل ينظر هذا من السويان إلا أن يأتيهم الله إلى يوم ما الدم ينفجر دلار من الغمام الدروان والملائكة تنهي وقت ما الدم ويجي وملائكة نفسها قادرة جاءت القيامة جبل وقد الامر الملائكه قيام دين الاسلام لو قصروا الا ملائكه حد الكربي يتوسطوا الى قيامته والملك الصفاح وجاء ربك والملك صفا صفا وقد الامر ارين كل و الله عيد ملكة لآله استيامر ملكة لإلهة وكالة يمّره مخلوق مؤتس إلهة حاجة سهانة سأل سؤال من إلهة من إسرائيل خيبني سأل سؤال كم أعطيناهم انت عن سيناه من آياته آياتها بيينة العبد ومن يبدل بدلاء نعمة الله نعمة الاله إسلامة في الدينة حقيقة روحة بدلاء من بعد ما جاءته انت نعم الله سألت نعم الرئيسي هو وين اسلام هي رسول تبارك الله كورسو دري كتاب كانو سوده جو ساسل بني اسرائيل كمينتا اعتناهم من آيات ايات هاد بينه ما حنا ايات تماي وليس سبحانه وتعالى هو قرآن اي هو مخلوق انتم بركاس ايات كير هي بدلنا جالنا انت دورتم ومن رج يلدل بدره الله النعمه الالهي من بعد ما جاد انت اتي سلام كيري اايا تيلا ايتمي ما دن كدي روحي بدر وقال ما استدورتو اسكر فاينا له شديد العقاب الى يوكر صفات الكره شديد العقاب قات سوالاتن ساقون وعقابه يقاس زينها ولا قرخيه لين ذينا كفارو كو جاروري الحياه الدنيويه لا قرخيه نو شادون واحد قال هو ايوا واخره كوري ما استدرت ادون كيري يقانم وابن عار او قرحسن اخر ما يقان إلا سبحانه وتعالى يورى ورماي قايمة وعشر يمي قايمة أدنى كهنة دارب السان أو بيرب بيرتان أو العفرر صدان أو جواري سماستان أو زعاد السماستان أو أحدن كنورش إيسا سماستان بييقانم ثم المركب قال وذا يغمره استوى نصاف سكين نقل قيام الله لك هنا يوم منتشد بعد القوم الثومن إلا ان بكتاب كذا كوش ذكر قال واحد له عذاب ذلك بأننا مستعب ولا الدنيا على الآخرة. فهل لا يي اخر يا دنيا دنيا جعلaden بالي دورتن بل تو سيرون الحياه الدنيه ماكادو وها المسلم كان وها اللي يقينا مؤمن كان الاخره جعله يا دنيا واخرها مرميو الذين من wa hawaba ku galan in ku jeeshe islaamka ku wa islaamka ii ilaahi subhana wa ta'ala din fi say shacaairtay ku jeeshe san u gaaray ato islaamahu abaabka eh ku cayood ku xaqirto shacaairta garkiba xaqirti oo waxa kale ku galar ka xun xumaa garka ba dheera ijaab ku xaqirti marada gaaneed ba xaqirti wax yar ha dadbalan baan كوة الهي الشعيبات لمنه قناس وقره كوكا له وقره الهي سمهانا والشعائرتي سي يدينتي سيه يوحي ربي ذاتك رب فارج وقره سيه سوا كل عيارة وكوكا يسوا وحياه الولده ويهدون رعاته ومعرفه ويسخرون ويكوكا يسيان من الذين كوي آمنوا الهي الهي الهي والذين اتقوا كوة الهي الهي فوقهم كركوا الله يوم القيامة وقره كتوا بنادقوا وككوا الريني gal iyo hoste ku jeen dare kaasa islam islaam ka ameerka musliminta iyo jannada kor bay jirtaaw marka saadan la shar ka yaaw wanaada ashaaboon nar iyo too taas u daayo walidina taqoo foqam iyo malaqiyaa ايه ما رأسي عنه بل وادلي خلوه عبدوه إلهي كحر نايم مال بلان لسي الدول كانوا كي اقامي هاي وانا رأى اوخة صاربان هم الأخسرون الكعب هم كل رحبوا الكعب هم الأخسرون كل رحبت يستوى الكعب وحدي المتفقه هوداء مركز رسولكم مكي لويدي وخيوه لوادتك حوالها البلان حوالها ينعو بركابة لأكو كو قولهي كواساك في عوال بلان كان مش واخران حسابتك وقوبة هناك شم بقوله سنات قدم بينه سابتك الروح ورابة قدم بينه سيروا حسابه العديث صحيح شم بقوله سنوالك التاريخ لن تزوير قدمي عدل حتى السلع عن اربعين يوم القدمي حتى السلع عن اربعين محاكمي عن مال من اكتسبه وفي على القول ديناك مركبناه لك حلاشي سوى حسابتك وقوبة تولي حرارة حساب وحرام وعذاب كل اللحمة النواطة من صحة الفنانية والهدد حالان كدر التقوى وانتها الحالان شخصة بطلانة نار بجركة اللي قلقوا هنا يقولين يقولين هل بكالعيات قرية مرقى على سبحانه وتعالى وحيه والله يرضق من إلهي ملكة حلالة ويجيس إلهي كحر نو تقوى بخير له ويهلو وما يتقلها يجعل له من أمر يصل والله يرضق من يشعه بغيه حساب حساب العام أي الروح الضونة إلهي رضاكه marka مال دون هاو قالوا ay ايوه الله سبحانه وتعاله قيامه ما كنت تقوله اذا رسول كان فنروش شرق ان ادريد ذلك ادريد ايوه قالوا ايوه ساعة عضب اسكشي قو فرحي قراره وعنده عليه الصلاة قال ابوه بكوه برسنه فرحي وايوه ابوه باليصلاة والمسلم قراره وعيداه الصلاة والمسلم قال امحاد عيديع الدين وبيعرد ميدي ادريد يرقو قارنه دينته وقلمه يرسوله صلى الله عليه وسلم قال ايوه dayga sabab ayuu ku dhac jiray uu ku dhac jiray inuu dadkar oo gaalada u geeyay warkood oo xoolaha qaanta way 500 dollar iyo 300 dollar wa xaymuu ilaahay wuxuu ku geeyay واقوعه الرسول كنشة رسول الله والي وسلم مركب دعاشر مع الدنيا عم الحوارها ومدى انهم في دولة الوليو يرسولهم ماريه هاري عبدالجيب يسليلو كالحوان كان يكفلوا من يوم فإنه فإنه أول فتنة بني إسرائيلة في النساء دولة كيسجلوا ويرسولهم سيبين سيكون ومدى في يلوي يلوي. إن كل فتنة وفتنة أمتي على الماء إنها مركب dad ka ay ku fadhiyey oo ay saaray suugaayeen oo ay shaqeeyeen diinta ka tagaan xool amaalka weyn ila ay caasiyaan kana nasu dadku hayaaayaan ummad aan weedha hal keli ahaan keli mala ummada ku wa وذا كريعه ليهين صدق حقي عيان قال يا اسلام لمن كان في اسلام كريعه هل امه كريعه انه ميل كان ناس امه واحده فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين عبد الله مع باص القاعده في سيره وحي ادم اسلام قال ما haya الرسول يقول لها يا مالاو آدم أو النبي إلهي هي النور ورسول إلهي وقدره يا ذاتي سب إلهي نظور همين وهو يقول لها يا مالاو معايا بدكو حياها الإسلام إنت أقول لها يا سور إنت أصقرناها همين نقول لها النور أه أي على الصواد المحل وقدره ومدي وسطه بنتي بدي شو كاتكتاي بس لعني مد هو سنة ما قالوا لا تذلوني آلهتك ولا تتصف كان الناس أمة وحيدة هل دين كريهة؟ هل ود كريهة بدكوا بالهيانه إسلام بيوالهاي؟ فأشرة كومر شركة وإسلام هيانه هم مضي كريهة إذا الله لما أنه قلنا الله على أنه غير إسلام بالنوم فضعت الله إلهي وصدري هنبيين مباشرين حالي ينكوه بشرينا كوه الرعا. ومن حالي وانزلوا مسود الجي معه معه هذا الكتاب مسود الجي بالحق رسول كستبي له كتاب مسود الجي كتاب كاستحايره هي حق وهو الشيقة يوضان ليحكمه رسولك يا كتاب كاس احكمه أيه رسول كاسو كتاب مسود الجي بين الناس يذكر الله الله فيما اختلفوا فيه وعيشوا خلاقهم يذكر الله على المغسوم وقراء والمنع معا صحان لا رسول كما ارصد الكتاب كل سودني سودك وقل الحقوم ليه رسول وقل كتاب وقل الحقوم بين الناس المختلف في واحد في خلافة ومختلفة اسم خلافين في كتاب كتحييسا إلا الذين كوين موين وطوروا اللي فيه من ما جاءتهم انت قدتب آيات على تفدي ايه الخلافة النصارى وقل هذا القرمه الخلافة رسول فوصدره الكتاب هو, هو يهوذي النصارى انا نقول لها موسى صدره لنا وانا نقول لها عسى صدره لنا وانا وانا قوة بانا وحيارح من كشة ايه وما اختلف في اللي اللي كو كو كو كو كو كتاب كسفنه خلافه الا ان انا اختلف كوهنك وكتاب قرب كتاب خلافه الا ان بعد الناديار والبينات انا انا اعياتك على عزي رسولكو وحيوه اوكي انا عداء وينه ام باي الصلاة مع اي صفلات ان تضغي انبينونا حسنة waxaa laga taramay maray awl walaan ka sarey hadda gaada ilaahay xusho si tabeynisa waxa u badnaa malaq walaalowaa xoolaha qolay iyo kuwa madaxnimada haystow waxay u beeniyaan dadka ayaa jecel aan dhahay u ما هي كتاب كتب بينياء، أو سوخ الأفعان، أو بين سيوب وبين سي، بغي نحسن أو بينه فيها كرب حي، الله إلهي وحني لي الذين آمنوا كو إلهي من مكة يهودي، مصارع صاح سوخ الأفعان كتاب كهدي، أو الجروبين، فارض الله إلهي وانو هال الذين آمنوا كو إلهي من يوم لمختلفوا في واحد سو خلافين ومن الحق هذا إلهي كونولي، كو وعمرنا بلا بيجني السجا، دونتان كتير إلهي سو، إلهي واحد ما يسلف وجرف، وجرف والله إله يهدبوهن ومن يشعوه في السراد المستقيم أم حسكتم إنها مرحلة الله يوم الدينة هو حاد أم الله يسان أن تدخلوا الجنة فإنه يسكروا جنة الواقالة على إن فلعت الله القالية على إن الله الجنة ما الجنة تدخلوا إسان بأضم الله يسان ولم إياه تكم استقعوا إذين مانين الذين كونوا مثلوا يذو وكره خلوا من قبلكم اين كبرتي و هي كو ينغه هريي دغاي وا تانو مصدر الباسه والضراء مصدر محاترتي الباسه باس باطسوي بلايا كو دعهو فقر هي حوار هي دباتان كو دعهو كل حقا يقول إلا او يهدوك سؤوضة حقا يدرته على رسوله يوه الذين آمنوا كوي لي كويه يوه نعوه سجا لجري مطان نصر الله إلا هلكا يجاري إذنك ماركو حظونا بغاية السلام دادك ورواحة كون دعيه هنا in صفه سجر إذنكو لأي عقامي أو لأي ذنبين أو لأي ذنبين على داد يوبرانوك إذن نصر الله قاري حظو ماركي ساقو بالف الشائرين نسي وعلم أن النصر مع الصبر وان الفرج مع الخرد والددارن كذرايا عبد الله وأنا مع العصر ينصر سمعنا صلى الله عليه وسلم وحولين خوار من أردية سحاب الله مينهم ما كمرك الأسرن يبغوا للجوية قايفته أو خوار وحوي برنت الدبل الجري مركه عذاتاللي جري الجري مركه كثيرا كي يقدمين جيلي بيرت خار من الاسحالية مركز رسول كونه ونه ألا تستنصر الله لا تبقى الله ونحن كباح جيته ومجد رسول كتلا الله انتو صاكعي وصافر لسا مركبة وحوه فاركانايا ايا وحوه ومديني كون ريسي متقد وحوها متل صاكت قد بها اللوقت يا وقار كده من اللوقت ايني من شاربها السوطاني مرحل لقد سال الوجيحي مركب حوك على الجحال له ورميس كده محا لكود hadeekar wal galaacnay markii waxa laga jahaala firiyow iyo rasuulku shanlo seddi si qanti firin la soo qaasaa loo soo jiiday ila الله oo ka dhoclo oo ka dhocaa salmud idinku aad degdere shan iyo rasuul markaas uu ishaareeyay xooliyihii waxa dhicdoonta in diintu ay halka ilaa halka gar ee ilaahay samaa ila hadramood ay istacaato haweeneyna ilaahay iyo ariga ولكنكم تستعجلون هدك ويحصل وبيحصل ولا يصنع الله هذا الامر دينه طام بين مقامه هدك دينه وياهو آه روحه ضايق صورن وقت جاس ولا عذاب يجوا مركب والصنف بيجوا يروح إسلام كه إسلام كسبب تجيهي سالوك رفعيني هين لا خلا دبوته عشان ده الناس يبرأ على أم صلى الله عليه وسلم فك حقول بلا يبنى فسوس ثم الصالحون من اهل الاسلام فلمك ان لو كسريه لو كريمن بريء يبتلى فجئ بحسب الدين سواء على امتحان انت ايمانك في ليك فان كانت شيء في ديني شيء ذاك راغيه اشتد البراء هذا الدين في سو ييمانك سير ياش امتحانك يا, يا امتحان بادي وكفواني ام حسبتم وحبوب ان وحبوب الله تان وقال لي ان تدخل الجنه فلما ياتك سوى الدين ما مثلو الذين كونوحوين وكالاخروا التقيم من قبل كوني كوري ومدين كوري وكال رسول كان صايره واحد دايه ويهو من شار بساله ونجي حجرين مصر هو الباس او باس با قدعي بلايا قدعي وضراء با قدعي واي قاد ولا والا ولا والا القوة ضراء حنونا قدعي مسيبوين با قدعي وزلزلو و القريق ادودع ساحا القمطاني و القريق يوحل بكموسو الدمان حلقة الله الكاسب جريت شو حدولك الليك يريوك روحي قدعوه يا صنعوه ونزلزلوا حتى يا قرآن رسول إلا رسول قولي إيمانك يسلو إله يا أبي فصولك حتى عارك هاي يولدين عاملوا معه ماتها نصير الله الدون كبالدبان قدما يسقلوا إلينا نوحي إلينا أرى قد يوجلالوا يا منصره قريب هو عموما كان محسن كان نصر إلهي وقوده بيهاي يسألونك روحيك السؤال أيان ماذ قولوا حاطر على ما أنفقت واحد رصان أو من خير ما رح فلوا الديني أرثسيه والدك ولا قرابين ما كان فرشك إنه قرابة واحد سوى سريج صدقه واليا ثامه سأل لكر الدريه أرث والدي كبله وقرابة كبله وكر واليا ثامه دنا كاس مسكين كوتورت دارنا واق وكسبان لهين والمساكين وبنسر لي مسافر مرتر وما تفعل وحاة صميسان هو من خير خيرها فإن الله إلهي به وعط صميسان علم هو صميسان والله إلهي وكوكيه وخير من هو واجه إلهي هو تفضل الوقت الكتب وإلا هو عليكم مشين على القتال قارنا بضل التون ودين ذه إلهي كدفة عذا خاص إلهي هو والحال هو قتالكم كلهم لكم ويدي هاي كلاهي haya nafti بعد ماني مالكي بعد ماني ده بلنبه اقوموي اوين بلنبه اراملنفنه استعداد وانني عبت ايه ايه ايه ايه ايه اله الكوه ديه ايه ديه ايه ايه ايه الهجهات ديه يواجهين انتني مجرج اسلامك مجرج ادي الجهات اللي عيا الرجال مرة وكديني سواء طردة وينك سمع عن كل يود ما كديني هذيل ورانسين وإحنا يهايست واحنا قاعنا يسمم لقى دك بعدين هاي كل بلادنا إلى الدون كويلا وح كسي آخرين وح بكرة هاي قدر يفريمان أنتي حارس سيا بفوسة ودرجان والمنافس فووه والبخريون ورانسين انا و ايي سو ديه كم ان الكنكه جونا و شينا هي ذا باذين كتاب كامل هي سنه نو يدين دنا سنه سااد ادرو ييغان دقيرينو صدر دات ويليسك عليكم ق لكم استو قتال كود ييسو يجايل راه دغالغو كرايه هي نعتي وعصا وحا دبح و حط انت كهو يا والحال هو شيء قاعد نعدي خير لكم خير مني هم واحد طلب وينف نعدته خيره خير قرنه طيب نعدته وعصاه وحا حقك انت حيتني تعيش والحال هو شيء قاعد تعيش شر الله وينف تعيش هي ودار نار با ولو قالا وينف نعدته و جنى لو قال صلى الله عليه وسلم انك واحد نفط يعيش على الراعي و سبحانه سبحانه وقوراي ونف نعدت الراعي تصرف بلا والله رب اله يا عالم هو ابني وانت تعلمون يديكو غيرك موبي لكن إله إبا غيرك موبي واحد خيرك فجل إله مسكين هذولا كن مسكن باتحب موبي غير موبي مثال يوم كوجل دربة واحدة كام موبي بري واحد دعي موبي سعادة لكن إله إبا غيرك موبي هذول فضل ويح المصالحك ووجسته يا خلاب القفر يا حضر سبحانه وتعالى يسألونك وحيكو السؤال أيام عن الشهر الحرام بش فرمى على الحج الكساري طالب بالكساري ينفي بش شبح يله دعو بش فرمى على الافر قد برود اشرحهم قلبه بالقعده للحج محرم ي فاجئ افر تعبر قول وحا قطار دقال وفيه بش حلمه له كبير وجندوي لكن حكش وي وشد من انت من اللي يدينت إلهي ذاتك اللي هودي ده صلاحنا ايه ذاتك وكفر به إلهي ولي هوب جعله كتابك في رسولك اللي هوب جعله ومسجد الحرامة ذاتك اللي هودي ويغراج ياري ذاتك ايه الكوه هاي إسلام تعلان لها رقصة مينو مسائكي بأكبر كوي عند الله إليها يكفي عبدالله بن جحف سعاد نبي جري ايه كسر دكتورية صري هذا هو توي مالك هور يسا بيش حرمضة لك من دلج وبوقع عي وانه اقتر لعي وانه امدلج حرمضة واحد صميين وانه اصفه وانه امطي وانه امتعليه قاله الهي سبحانه فرد تبغفه رايق ايه اكلم استاس كسر ديه اشترونك عنشة الهي الحرائي و فيه دحيل سبع بالشعرمان قلوا عاتق قتال فيه كبير ودم بول بالشعرمان دجال جراث والسد لكن من عن عن سبيل الله إلى الدين تسير جدك ضدك لودد وقفن به إلى القوفن والمسجد الحرام وضدك لودد والسد اللي بسميه واخرجه قالوا من ولا قصر بعد فرق كون عند الله مش على حرب رجال خداع أنت أنا كون ضم والثنت تبقى لمرة من القتل دلك يوم دارعي دل دعي يوم والدعيات فرد من قالوا للد لا يدري الواحد لين كده عجسنا وقال من القت ولا يزالون لا تبصرين فهو فتى وقال وقال له قال له حتى يدريكن عن دينكم بلا دينك لا دين ينكع ليان. انسى ادعوها الديه ابوهدي كرام وقال الهي مدعك ان اواج يواصلها الهي الشاكو قال كو كدهيم هاي إلا عزقال نقطوه هذا جاله من حي ندك يسلامك شاكان اي اقفر انقلوك هاي ويسو دوين ايان اوكا حيثان ايان اوكا اي جالكا لقام بي فرامو من حال ايان اوكا يسلامك انت اقفر حسان ايان اوه افء اي امال اي ادري اوحكس اي يسعى الى الاشتراك دينتان ايضاك سهر مرسايا وغسار الكرام كوي حورك سهران يا كوي عبسك سهران يا كوي دعايا ديو هنا الاسلام كسوي فميان كسهران يا كوي قعنت وردت قاني وكا ولا يزالون قاردو كذبون المهيان يقاتلونكم انا الان لبدا قارلا مهيان حتى يردوكم عن دينكم الى الدينتا ايضاك عريان وقاردو نغطا ودو لو تدفرونك كما كفروا فتكونون سواء حتى يهود شرارة جن واحد حيننا وقع ينمقانين حنا غضان خمرضة إيم جنة إيم كبد السر وح كريك ويا قنوم وأدوننا سلام عن ساكر وح عن كفر ينص الداعو والي سبحان الداعو ذا إن الدين تين كسر الممر وين الدين مهيم بالله أو منكم دكتور كا إسلام كاهن؟ وين دوره؟ ما عرفت سيداتك جاه شعروا ملايين أيام، روحوا استوى إسلام أمس كا إسلام كعبد حكير، وشهدوا إيش لو قالوا، إيش لو صومجب؟ هذا إله إذا كمل قرين صلِّي سوا إسلاماً تسامي كثر قال ما كلن تجرب كلن تجارس فولائك حبيز أعمال صلاة السوت تقين جلي صام كي عمل كثيرة جو خير كلام ما وبربرين وبر حبيز أعمالهم في الدنيا والأخرة الدنيا كنا عارف الكبرى آخرها الكبرى آخرها النار أصحاب النار هم فيها خالدين والكبرى جي إن الذين آمنوا كون جايزون والذين كل قول إلهي ذرت وبدت وجاءه فيه سبيلها دانا دينتا الدفاعي وقال الله لطا ورايك يدون رحمة الله محاربت إلهي بيش الجيني خواس إلهي يون والله غفور رحيم ناشع يا حبي سبحانه آيات دانو هي كتابة إسا وآيات دانك هورة من هي فضلقة إلهي نحي إسلام شاقاني سمعيني جزلوا دان إسلام كوى قالوا جزلوا دان نحي قال كي يا خطر كي سئي وحوي يا يا كي يا ما هو أبين دينه لا شمش مده بدل كاس على لشنا يسوى عن الحاجات كي شيء ما كاس بينا لشري قال ما قال سير سلك مرا هذا قال هذا وطن كده اللي جاء ده تركي بالوريس نبه ويجي ولا يوانا كتير يورشي سو من السلام بارروحا سوى نطق وضنك جلالة تقن وحالكا جارك ولا يشيكوكا حيواء أنا قبول إيهويني حقيقي دين طالعوه كوانو إلهي لنكي سوى كل الشيء اللي قدر إيه وليكي تقنعها أيو كتري ورازة ورازة ورازة ورازة ورازة ورازة ورازة هاجر هاجروا في سبيل مركز عدنا إلهي قدروا لا يجوز الله ولا هو رئيس الله محمد عليه الحمد والمشكيل لو عندك سؤال طرق ما يترو waxa la u kala qaato aanay inda waxa ilaahay sharciyeen ahayn عيار waxa la u kala qaadanta majibtay ilaahay dalka ina gaalada ku diyaar garoon ku waso kala loogeli nay wa ka soo lagu ciyaaw loo caawiyo lagu qaato meysar balna mar ciidana loo yeqan laba afi qashaaray wal waxa ما يركزون على الشؤون القراض اللي عايشه مركز لياقه عشان تطورها وتالاقيها وكينه دي بلاي هو ان يمسيون يملم بقى كيناد كو غريار كو كو ايروج و للناس وخوبه يربا له اله الا دكان انتي لا الهي لعاده قاطه انتو خيري ينعثو كان قطي او كان اللي لكن على وجودي وقت موما اكبر من وحا لا هيرات وحاركا وحا كا وين دندق واخمر دي ما يتق انت اللي حريمي وجايت ديرك وحيك سؤال اي ما لا يفقر وحا يدهنها قول وحا تاع الاسوء وحا يدينك يدين كبلون ابا ده تعبانه الماء والتعبان هذا وحب السلامه وقب اوبان الماء لا اوبان من دا عندي دينار انفقوا على نفسك اخر انفق على وردك اخر بك العاده انفق على اهلك فاصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد شيماء ودوسنتيز اكوري شايو كلامي يود جماعتي تو مريحه شنو شرفاتكم مركزها حلو مالك دنبا مثل كلامي يود الرسول صلى الله عليه وسلم ودرك احكي وشي مالك اللون يجي وحسيي فزوج اني ساوق طيبه او كتوري وعب عن انتي فالنطعين اتنادات الى هل يبقى حالا يسوي مرقى سبحانه وتعالى العفو ووحا كابلون مرقى سبحانه يسوي ووحا دي كابلون ووحا دي اهل كانت العرور للا وغير للا وقف وعكابلون كذلك الثلاثوا يبجنوا الله لكم العاية في الأحكام تاليه دي مكوعة الضيب ومرور بأحكام تاليه دي لا علىكم تتفقون صلوا فكرتانا عقرويا رتانو دي بيسوون في برياء يوال آخر صلوا غفف الله سبحانه وتعالى أدون كوكان إيش أصلا ترى الرجل بعهدا كاروا آخر صلوا غفف كتان هذا مركل ما تحجات تجيسة قبر وتجيسة واللغة الصاوية قيامة تجيسة, تجيسة وإله سبحانه وتعالى تيسة تجيسة سأوص كستان وآخر يدوم في برياء ويسألونك ويسألونك سؤالي يعني عني يا تاما أغانط يحاضر قل وحاضر إسلاحهم لهم إن حوالها لغاية جيوه أغانط اللي يسلاحيوه بقى خير وخير بلانك مركز سيودة كان آيات فا أغانط شوح حوالي ما وضعه هنا نارد وحنايوه آآ ساة تهي إنه جاء من بقى حواليه أغانط كل يسكده يبين مركز أغانط حوالي في إلهي سمعنا والآيات خلصة يجيب ويسألون عن اليتامة عن موالي اليتامة قولوا حاطة إصلاحهم ومن حوالها الله هي قولوا انت اللقر بي قولوا الكوري الله هي بخير وانتو قالتنا هذا حوالها دي حوالها قاس كدر اوامك حوالي سيكوا قاس كدر فا اخوانكو اولا لي فاولا لك حكو حاج جزبنا سالسورة انساء لكو شري انتو سويناين وارا كدمشادي كخولا وليها في عن كغه بدل الحن ولا تبدل قوي بالضبط وانت عدا شعرا اسكت بس فانو ادي اغون 20 بس كو دسان دسلو بس كو دسان اغون كا هيسه خوري وري اسلام والله الهيب يعلم او المستبد كان وحشية يعني قوانة حورية خلاها ين يخ من غير بس كأن قوانة وها حتى حوالهين شقارة وكان مخون كرتاي ونشربك القوانين قوانة حورية الضغيس لا يبى وتعالى كان إصلاحنا أيه وح إصلاحنا أيه كم أسعدني مركب قوانة حواله لازك التورم حالا اصلاحي يعني ان لفه السيادي ساسو الله سبحانه وتعالى إلهي بقى رفوح والبوغ كعوبه هذا المصلحة قاية بالمسجد دائم إلهي بقى رفوبي ولو شاء الله وعدوه هلا بدون الله عارطه ووحد كل البوطان هايو دوشة لنكسائره دين تنم دم مر ووحد يصد لكن إلهي بقى رفوك والبوضات كف السيادي واتفقون يا يسوه وكخريوه وكب الدينين ومن كان غنياً فليفتع فيه سيدة في عم. غني عموك غنياً تقوم بأن الحوريش والله يسكير علي ومن كان فطيراً فليأكل بالمعروف وكا سودين تمرقب صلاياً دماء هذي إلهي الدونة ولو شاء الله أعنى لا حرجكم وإذا نبقره وعرج بدي انت انك غالي لها سيدي وما دين انك هوريش انت مرقب ملأ إن الله عزيز الحكي إلهي وغالي رعا سوكادي جهي ومجف ولا تلك على مشركات ها مشركات مشاركات تهبورثين رقه وحدات حتى يؤمن إلا المؤمنين كما قرين قال ها غورثين قال سبحان ربنا ولا امتن اظون لله مؤمنه ام مؤمنه خير من ك خير من مشركه اوان مشركه او حر مع ك خير من هذون مدو او سنجادوا سماعاده ايه ضد حدنا لي خولا با ك خير بذن شعب تنوّاتن صوص عتو ولو عجبتكم قوة حرته قال هذا من يابيرين قرط الرضيع ما القاضي ما شكل الشارع الا عجبتان بجارستان الآن ده في الكهربا ولا تمسكوه هوجورينه يمكن جوزنا قال قبلها دوري على مشتركين على مشتركين حتى يومين إلا ممرين نقايع قالها هوجورين قرط لبا مارين عن سو في وري في لبا ولاش داعي له عجيب وهو ولا لا مخاير كل كجالج من جالس كحالي وإن داعي واد يا الله قبضنا يا بريج لا يرتسمك يا لو ولا عبد اظون مؤمن اظن مؤمنا ولله ايه حولوا باخير المشرك انت قالوا قول له جوداري ورا شي راي يقول اظن بالي صاحك خربان قال النار قال هو هو الواحيد القادر صمحي ويا النار، رأيك هو قال يذهبون إلى النار، والله يدعو الى الجنة إذا نام في دار رواج جن جنوا إذا كُيّر، والله يدعو إلى دار السلا، والمقصرة الأولى كي إذا كُيّر عند الدنب إذا ناقش الدنب دلك كُوئ لا إذا، بذني سجد دونتان كيسين الدنب إذا كُلّ فرّ ويبين آياته لما أحكام تضبط كوارع ذي، الإنسان أحكامه دلنا عدي way weeyin yahay waad ay aayatiina ma laa laa laa ka say dadku wax u gartaan uu entuna khair ka u gartaa masaraha u gartaan ilaa ay wax u karaw u gartaa saxaabta uu inuu sa أنت yahay قبل la وقت way isaloonay هو آدم hayta hayta xisaal leeyin awanta hayta qab umar gada culimada ka warramay ciibada tibiga ay haddana diintana qoon taore xukana ay dalmeeleysno weelada rooh xay qadad lugu ان الساعة في المحيطة وقت الحيطة ولا تقربون هون دوانين حوانك حتى يطربن إلا يطاهر كانوا قنيان فإذا تظهرنا ملكا الطهران أو الميرثان فاتوا هون وقتقا من حيطة عمركم الله وماشي إلهي ذن فريو هو ماشي دا يلموه كي ماذا خلقا وقتقا إن الله يفردت هو والجعلي المجعالي إلهي وحجعالي هذا التواضي كان ملكا يدن بابان إلهي وستوى أنه ويحب المتضاينة كواس ناريفي وليه جعله كواس طهيرون بلن كواس طهيرون بعضا كواس طهير وحن كوريا وصلت كاس طهير كواس ناريفي حواص طهير ناريفي لين كنا بفية التغوائية الى كعبسي بلن كواس ناريفي عدى وقتا لكم فاتوا انا شيتم كيف شيتم صدوانطان هذا مسؤول حديث كثير من يهود ايه كثير من يهود لماذا يجري؟ حدي عوان تلاتك يدو سيجد فرج يجري علمي وحوان نقضي ويرش الهي هذا مسؤول دي سبحانه يدو فرليبي يدو سيجد يدو سيجد يدو تاغني يدو فارتي صدوانطان اقولتك بالبار بارتها صدوانطة بباسطة هو ينكون نسعوكم حرفهم بينكم لكم إذنه هنا فاته وغطق حرككم النشيط المصاد وقدموا لأمفسكم نرتين وحوار مصاد اخرى وحجيز تبقى لي وطقوا الله الله كعب صاد واعلموا وجاذا عنكم إذنكم مراقوب إلهي نتلقوا المجساة وبشر المؤمنين ذاتك إلهي رميسان الرسول كتابك الرميسان نقول الله إن حضوا وبشارة ولا تجعلوا الله إلهي كالجنة عرضة تنبى مانع ايوه صوابت خير كوبيس لا إيمانك ولا جلاء إيمانك ولا ريم ذرتهم أنت بره أيضا أربعين وصائم أو تتقوا واعص وتصلي وتذكر أيضا وصلحين بين الناس أكثر حوار والله والسلام عليه وان درت واحد صائم هاي وان درت ذكر لحق الجل مهاي وان درت واحد وصائما أو ينام إلهي سبحانه وتعالى درت إس يمر عيسى يسخين كورستاق تصلح لي سبحانه وتعالى الله يدلك من عسر خير كيان النقين دار هذا دار الطووي هذا كذا الطوخير الله يوم كفار لو كل دار الطووي حسب الشريعة كذا كفار السنة روح الله اللي ما يباد كل دار بردك إن لقاؤه مصموا بناء سدح بيركبون مبنى النبي الرسول خرونا كامس روح السدح بيركبون كامس ثنا و و بناء ابن كدح شخص دين ما اوغا مسلم ناربو الجلاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا الله الهه كيرنا عرضة من ان لا ايمانكم لا ديماكم دار اعلاه خير كده كما أن انت وبر الله ثوروا الله ثوروا سين وبروا وان الهي او باين دين, دين دار وتتقصى الهي وافسن و تصليح بين الناس قطع الصلحين قال كودي والله كيري يييل اما ددك دخغلي ما هي هدي لا دخغلو له ششييو صلاه دعيج كده نتبان مع رسول على بكم هي اكبر من درجه الصلاه والصيام والصوم اصلاح بين الناس برسول صلى الله عليه وسلم قال البخاري او داود بس نان في سكوريا صحيح أو مارك خير كأنا لشيء داري كودي ما فينا الصبح هس كلاي كأعوف ستوخ خير الله تما كفارد والله الصميع عارف كلاي وما هذا لين ما غري حالك كن عقول لا يأخذكم كلاي ذين قاوموا باللغة في عمان لا تين تطلقوا هوس ومت ده أن هلك كسبوا والله وروي كي قلبنا كوميدس تاسي كون الدنبابة كفارة لغوان حبو لغو اليمين. لا يو خلكم الله باللغوة في ايمان عيشة ايمان الخالي سيكون والروح عيشة وقلبها كرجن لا والله وحى صامة وبلا والله وحى سواسط قلبها كوجه ولا تباقب الهوة اليدين قوان وطن لغو الدنبابة وكفارة لغوان حبوين لما كسر القلوبه وقال قلبها كسر القلب مالك الدارين سأعرف كده واقش القلبين وكاواجه الوحن هاويتك فالوالا غار هلو هاويتك فالويدن باوين والله هو غفور بحالي إلهي وابدتك جمدك تأخوه توقع تقبلونه أقابتك أن تخربوا سودجين يالذين كنوا حيليين يولون كدارنيين من الصائم هواين كواله فربوس الله بعتك أفر برودينه السجن فإن فأوضي صور نقضان فإن غفور رحيمه waasiile geeyo ila masu yaa nimba oo ay ween jiro ka raqay wey sidii dad qare wallaahi inaana ma ka digena ku tabeeynaa musafiri hada caaqraal ma weentay faa ku tiray day kaana ajiso afar biroobba dalay waan ina iska deeyso kubanan aba dooma ka daasto qasabii awad qoray samowad nagba qadigaan wa kebo dicu ji waan tan faaninka kan mararka mar markaas ee caafar baawti ciidamada marka caafar goob soo beddel jiray sokor beddel jiray mala sokjo sawana way jireenow awan shago dadku ku wareegay jiray bayin inta qoshii wax kuu din jiray qaat awan mooyey shicir ay soo hadayna caafiga yiraahay ayow iyey sawax marka sugaa diis iyo san ay far bal markaa ilaahay subhanahu wa ta'ala dowka afar goob iskeeday in ka فإن الله غفور رحيم وين عزمون دلاغتين ثلاث فوق دان فإن الله سمين عالي ثلاث هو سو سوى شعنا نقول إلا البنائي إلاه مجعا لكن الدنام البنائي هاي هو مرض وواجب نقمنا إياها داي اللوازي الروح ليس كدن بهذا إلاه آآ عرضي أي كدع أحيان هذا يسيوي دايجولان فإلاه ومحلا لهم مركزه في الواجب والوقص بي هذا mata bara qaduq ween azamu baradee daraaq qastaana ay goansan faana la samiyun cali wal mudallaqat haween kale faray yatara basni wee suwayaan gaam cusina toola oo ninkare guulsameeyaan salaasa qoroon sadh jarinta ay daahir noqonayaan salaasa qoroon ta sadh jar diikelayaan labadaba waasaa oo luqwana waad ugu dhaa horeedana saasay u kala tagen الأفضة إمامي اللي يقان وحايدة هنا وطهري وصدح جرويين الطاهرين وطهريين كما لولا أكررنا وحايدة هنا و أبا حنيف عيوني إمام محمد صدح جرويين دي في حديقة وقدم بأي مركة هشرب أداد كنا قوة خلال وكاترين مركة حوانك اللي فريق يتربصن بين فتينة ثلاثة قروه صدح بغريق بلا ما وصدح جرويين تقديق اليهم ولا يحلوا لهم حوانك حلال ومأوها وعيني قريان ما خلق الله إلهي الوحى وقعه ووري في أرحامينا وقل المعرش وقل إلي يدهم بعروبه مبنى إلي قريسه وقل إليه ذاتك الأولى تكتب وقل إذا اليوم كبه أن ننكر السكبوزي الأول إن كنا وهبايهين يؤمن بالله واليوم العخر أو إليه يقياه ورهما سنوات منعنا وعرش كذجا إلينا قريسه أو إليه ذاتك الأولى سيسايله وابعولتهن حقه واضيه وعليه وهو بقى حاقوا وحاقوا وحاقوا عشرة في ذلك عدده بحاجة في ذلك في العدد من العدده كل ديبطائنوا كنوا منك يا ديبا الرجل كانوا واحد ضغين ان ارادوا اصلاحها ودهن لوضي يخوز منك يا ناكتب هنا ايان إيو ديبا اتدهن هذا اي كوبة عشرة ان ارادوا لأن عصب كان يواجه في العمد لكن هو الجار ومركيين على درسلح يصلح، هوا انكوا حيرين وحاجة حقا مثل الذي كمل مدامرها قالوا ان اياها اللي قولها منك يا ناكوا حق بلان بيسكولين سبحانه وتعالى وحيان هوا حيرين حق اياها اللي قولها بالمعروف العرف يا وولد حق بلان بيقولها لكن لو اي وليس الجاري ثق وحاصم على عائلتنا درجه ثق وحق حق سوا حدارو هو اينو اينكراي بييغلي وحيا ربان با لغا رامي كيا دخيي او بييل كيا بيي او غرييا لغا ربا يا دلك بدين عبد الله بن عطاء ربي الله عنه واردان هو الهي ورسولنا ودعي ترجمان القران دا ليي يا يا حضره الامه وديج لو وين صيده ان سو قرسه اي هنا عنوه درلي تايه جرلي تايه هي انا ايه جركي تقضيوه وكاسه وعايا اسمه رسوه درتي عني حدث وحب مهب وانوه عادنوه ساكتها همي وانو سلس الدرج والله عزيزي حكيه اطلاكو مرتان قلاته حجعي قالي اللي قولنا غنكره وامرة اللي وجه لفروه حل حل نقب بياده هاي نت سدعاديل فروه خلاصه الضلاطة الذي له الرجعية الضلاطة مرتان مرتاون وعلى والراجع الملكو تلاطة الدعوة هل كريكو وارضة فيمساكم فلكم وحد الذي ينفجها ذات الامساك انها وينك قاية سيطان بمعروف سيولاك سيال لي قاني حرف يقول لك او تصريح انها تسيب ديسان او انت فراك قادم بيحسان سيوان الامس الاولي بها قاية ديسان وحسيسان ولا يحل الرجع ذات الان المبنى نعم lakum lininka an taqoonina hawayinka qaatan ima ataytuuna u khasisteen oo meelkiyo wax kala taysay shayaa awan tan waxba iska siin jirtaa meher baad duwka suu'a kala de koon ka rawnoqon karo imankay kala tagaan laakin adu soo roo shakhsiyaad bayna ugala adaqo iska yeeh waxay igii si iska dhaxay ala subhana iyo banaanta xuduud ina taqaatan haweenka bartayeen waxa ay tuguuna wax ay tuseen xaqiiqada shaya wax yar ina taqaato is ila ay khafa marka gooye ila ay khafa ay baqayn walaal wad ruux ninki naaji alla ay qinaa xuduudala hadda ilaahay ilay toosi waya ee dinkii ilaay ku dhakmo waya haday ka baqaan waa banaanta marke eh alla baa scientist dad ka عرض على لست عزيز الله يقيم الحدود إيه لا والله في الدين تكودك وياك تكود من بعوان أوقف فضلك بغضان من الجميع عريج مال لا والله رفضوا شغل مع شيء مفسد الدين ناقصين حوين تسوها يس تلك حدود الله قام حيت عبد المركب إلى يوم يس مانة وتعالى إلا أن يخاطر حوين توانين كسيزين خروع وح الله السلام خروح كده عنا وحوجوري من قيس أو الله قبيب كيفها يهونتسي ان ولا استا رسولك جعل هي وكاس جن لو بشاريه بوا لكن هو ان ان قرخ سنه هنا هاوين كدلون مركا سوخاي تكمي عيبان يا صاحب نو قيس يا رسول الله بخروج الولد دي طرح الدنيا وك حيوان خيط رو جرعي لكنني اكره الكفر في الاسلام ان دعيه وان كبقي لأ عاد إنه حاجة يجي عديد كورين أي ما لم بأعركتي ويسألوا عن ذخير الرسول ناس سوا هذا لسه مسوا كانوا غوغاء ونقول ما ركان تري لو را مخافة الله أضن إله كعشرين لبسطت في وجه وجه أن خذت في لبسك يسوع الله عندهم وجه كذا تصل تقول نعم مرقس الرسول فحل كعين الجوف تعرف أيه بيرتي سريحي بير من هرسي كاسوا خلا ده حار ده كذا جرتوا وين مرة وضع وانا قصب كرم وانا ماركا عي اصفرة تولي واميركي وعري هدوث ميركي ناوان يحوالس يسوينا ساو كفرة ماركا ساونا وققص بي مديري كرم marka الساسو إلا ان يخاف على يقيم حدود الله لو ادروا يشكو دمباباني لو ادروا يشديدان دمحا كده لانا يضيلا لو بيشل الجوب بادي عصو كرم بمتن ننكو حوالا قوالا كا قطبو كقص بي ماركا ساقوالي لقراعي ماركا فكان يسأ على يسأ الله يا وين المرة خطر قشم تجيل بقاطن تربو مس هذا دعير مركع تيجي جواري النينج كسلت كتير دوي سنك كلها يخاف على يوم حضرة الساسين دين تيالي كتبقى يلا يسق عشان يسقدهم بقى ماله جب قاي وديلا يتوه فطلاقوا بنيم فين خصتهم ضد كي أوريه لو هو هاي مشي الجوعي تري أوريه هذا الله <سؤال> يقرني حدود الله إلى حدث كتب سنوياً ويدين تكون على الفرويان أو يسكن برهان أو يكوخرمان أو بأما تبنار كفر دعوة هذه سالج بقى فلا الدنيا عرينا الله وارتدوا لهم ما هدم بي في مبتدى النينك أو قويبنان طيران أو قويبنان طيب في مبتدى بيوح الكفر تلك حدود الله تاسيه حد إلى هو مترب ثلاث إلى لجوارها وطع أو فلا حافين باقين حدة إلى يوحوي نحده وان يتعدى حدود الله في حدود الله امر كربي سبحانه وتعالى روي كفناي مخير ربي كربي روي كتقوا والله قوم الظالمون الى الله ظالمين فلا تحل له ان بعد هل باور صيتم هل كان وشي داي فلا تحل له وطنا من بعده بعد الثالث هذه السباحات كذب حتى تنكيح زوجا غيرا نقط ماليو فجع المالي ننكي لي لي بلساني او ننكي ناكي لقنا ايضان فاندلغا كيدا نبا فوري كيدا نبا انتو ناكي لكي تيبو صاف هوري فلا جنيه عليهم والواضي او كي هوريو فلا جنيه عليهم ادوش وردن الماعا اين تراجع دي سكونا اخدام واقوانا اندلنا واحدين ماليين ايان يقيم حضور اي اي اي اي اي اي و حد إلهي أمرك رب سبحانه وتعالى أي فليني و هنالسلوحة جببين هذا يصال ماليوم و تلك تاشى حدود الله تاشى و وحدود إلهي رب سبحانه وتعالى و حدود رب سبحانه وتعالى و حدود كره الوطر يبينها و عدين القوم يعلم و ينزئ إيا فلودها قال أمرك ربقها تروها علمي قالوا و ضلقت مركز فرطانة النساء فضلقنا أي فلوالان ضلقنا هذا جيران ما هذا يوقتي جيران دي مالا و فبلغنا اي دواءدان اي جالو نموديل اي خيجد كاجا بخلعايانو ثلاثه قرؤ اي دواءدان لويج بيشاي ليكس دايي كو غيرين فان تكون حيث بنعرو سونك او سيتعنا سيبدا حكتا حعد بمعروف ولي سورا يا ده ولا تسكون ها وين كان سنه جرا جيري يجعج وفريه واكون غنا وفريه شيئ عيده او غا بخلعسونه مره وينو ولا تكون ها وين ذرارا لا يجد ذرارا تبرتها أوسع لتعدد أحد من ثمن وإلا يندي سوق العصنا وين تأدب أحد بفه وين يفعل ذلك الرجس الصم يفقد الأنس إلهي وعسى نفسي سو الجميل ولا تتخذوا عقيرا في الله أوامره إلى فدون جشجف إم داعك جشجف إلهي عقيري فامسكوا معه وتصيروا بحسن لا والله على جرب وحصد أحد مجرو ودصد ح كفر إلهي آيات كثيرة سعر يا قول انتم وأنظري ولا تفتيت للنزول واتذكر النعم الله إلى أن نعيش وصلت سلامتي إلى أن نكون على مسلماتي حسوس أيه عليه سبحانه وتعالى قال ودعوا والكروح حسوس النعم الله عليكم بجيش ملايا وما أنزل يوسف بجيش حسوس عليكم بجيش نعمال كتاب إيوه حكمة الصناع كتاب كي الصناع إلى أن نجاري برج حسوس أو كل رقم يعذبكم به قياساً يكون عيني الله سبحانه وتعالى إلى كتاب كين سنه كودا كان او نويين يا ارتسان او فوليسان الله الى انك عفسد امرت قضا لا يركان وعلم اوغادا لا كل شيء عاريف الى يو واول دوبي الروح والبوع الى يو هذا الى يو يدي سكت لا بس واوينت حين حتى فراقنا الوجه الى يو كوجي وهذا فبلغنا متفترتان أود وادان أجلهون جاران لديهم ماي فلا تعذلهم ورجعوا يلا هم منحنين عين كحنا عين الكساء واجل فبرغنا الميت ثاني واجار التانك عداله يكبح في وراءه فبرغنا قعرب صنوع صدق ليقبح شنو أما صدق جربة دايرنا وتحرك ناقشن ماله لكن أتابعك وارتفع ميرسن كرداك لا ولا سواد سنة من لا دعو سحاب ولا يكسر دكتور أو ولا شيء ننسى صافروا إلى عداله يكبح على مركز لواء مركس قدار مرهين سن و كوكا ينسان ساسا ديها الزمن إلائم قدار تعيوري أكون خوش وريه عندكوا غوريم هاي إلائم عادكن ساس ساس كسرج وإذا طلقت مركس فسام نسا فبلغنا أي جيران أجله هن ثلاثة قروي فلا تعجلهن أويره ذاتهين حكم عن جوار لي يننكي شريها يصدق هيصدق يعايش راوي خرنا يعايش شو غرنا يلا حلوش هذا هو الدينيش. هلا يعني فلا تعذرون حديدين. هلا يعني كحن أزواجهن هواهم كه. قواد على فرعين ننكر يقسطن ننكر يقورون. هذري وعظامته. واجرم إذا ترادوا بين بعض. لوالد الرؤفة مركية ويكثرها المغلوانه. أي, أي سو ناقة ذلك كاسو يعذب فيه لايكون بالله علي وصل الله شقيا كان عليه ومنكم من كان يوم من البلاد واليوم كان لا يقيام رواشنا إلى آخر ما قاتل وجعل لكن رواشنا إلى الفصل كرمي يقيام له سالوا شقي أولي سبحانه هنا هذا دعوة للفراء وراش على مقولي واحد هذا هو النشر منكم ما كي حدثنا أو وروايينه مر لوا كث أو دونه قرث هنا ديني يدايق رتب ذلك يعذب من كان يوم من هذا سروا ورسوله وقاله هذا الوحكا لو الذي يقول له سروا وقاله هاو ديني منك يدوم ذلك اليو عاود من كان يؤمنوا بالله وليو ذلكم كينا هنا صيشان بأذكا إذن الستان بمواطر الحمان بلغية ماشي ان التمده وقدان سيدي دلولي روايس هنالده حمان سلاء لانه شايد لانه وشكاك المحالين حالك سلاء بذان maada kaanay wax la doon musaafadeen gabdhaha in la carro way sii jiidso tawli ay dayninkii suuga waa ay raadiga la carro la la sameeyo oo ka oo la qabsadood waxaan marka daari ku ay iska la qabsadaan u والله يعلم إلهي موغي وحق خير كي ينكجر وأنتم بإذنك إلا كنت أستعلمون وحق خير كي ينكجر ما تقنون يوحق إذن طهير تانبه إذن نارف والله يعلموا